القائد والعناية بالشباب الفقراء يمشي قائد الدولة صلى الله عليه وسلم نيابة عن أحد الشبان الفقراء المعدمين من شعبه يمشي صلى الله عليه وسلم خطوات نحو أحد الأنصار فلهذا الأنصاري بنت ارتوت بحب نبيها صلى الله عليه وسلم ولما قابله تحدث بلسان الفتى الفقير كأنه من لحمه ودمه بل كأنه هو فقال زوجني ابنتك استبشر الرجل واستنار وجهه ونبي الأمة وقائدها يخطب ابنته فقال نعم وكرامة يا رسول الله ونعم عيني فإذا بطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدمه حين قال إني لست أريدها لنفسي فقال والد الفتاة فلمن يا رسول الله؟ قال لجليبيب هنا شعر الرجل بعدم التكافؤ. شعر بشيء قد يثير إشكاليات في منزله فقال يا رسول الله أشاور أمها سكت النبي صلى الله عليه وسلم فالزواج عقد وأهم ما في العقد الرضا انطلق الرجل إلى بيته ولما دخل نادى الأمة فانتحى بها عن البنت التي رابها أمر هذا الانزوا فقال لها رسول الله يخطب ابنتك ففرحت وقالت نعم ونعمة عيني فقال إنه ليس يخطبها لنفسه إنما يخطبها لجليبيب سارت ثائرة المرأة رافضة هذا الجليبيب الذي لا مال له ولا جمال وصاحت ألي جليبيب. لا لعمر الله لا نزوجه انتبهت الفتاة على صوت أمها فاقتربت فإذا الحوار عنها فاقتحمت مجلسهما قبل أن ينهض والدها إلى نبيه دخلت وتصدت للأمر الذي يقضى دون مشورتها مع أن القضية قضيتها فقالت من خطبني إليكم فأخبرتها أمها فتحولت الفتاة إلى معلمة لوالديها وقالت ثقة بربها وطاعة لنبيها أتردون على رسول الله أمره ادفعوني فإنه لن يضيعني شلت الكلمات أمام يقين الفتاة وإيمانها فنهض والدها وانطلق إلى رسول الله فأخبره وقال له شأنك بها فزوجها زفت الفتاة للفتى الفقير وما هي إلا أيام وإذا بهجوم وثني على دولة الإسلام فكان جليبيب من أول المبادرين للدفاع عن دينه ووطنه فتحمست حبيبته فخرجت تسابقه لأبواب الجنة انطلق مع الجيش خلف نبيهما صلى الله عليه وسلم فدارت رحى المعركة وبدأ جليبيب يجتث المعتدين واحدا واحدا وكأنه حمزة حتى انتصر جيش الإسلام وفر العدو وهدأت الساحة فأمر صلى الله عليه وسلم بتفقد الغائبين وقال هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلانا ونفقد فلانا فعدوا الشهداء ولم يعدوا الفتى سألهم صلى الله عليه وسلم ثانية فلم يعدوه سكت فتلفت قلب النبي القائد صلى الله عليه وسلم يبحث عن حبيبه جليبيب